مناسك حجاك الاكبار في عرض الطب يا ابو الاقل من امومك الى دمومك من امومك الى دموم مناسك حجاك في عرض الطف يابو الاكبار مناسك حال يابو من احمومك <صفيق> <في صفيق> <صفيق> من احمومك الى اتمومك من ashal jore qahar nara alaikim sallay peshara amar hatta rihaymayit harid hisan wan sara yare dunak يا شاغل بيتك وسواره يريدونك يا بوسكنا يا شاغل بيتك وسواره يريدونك لو يضلوا عك فقيت مت على ماتت اے ما يرہم تب شر ما تت اے ما يرہم اصیل هم بنا مقام الحق ما هم بعاد شل يما اذا ما خاف و الله اذا ما غاب و الله ضيف شيليه عني فتا الله يواصلونك ويقيتونك يواصلونك يقيد مناسك مناسك حجك في ارض الطب في ارض الطب يا فون مناسك مناسك هل ابيك, هل أبيك حبيبي في ارض من همومة منه امنه <تصفيق> رامك حساك وجم لك كلامك يا ضهده بك الحر يا حامل را ياد بارك الله بالشباب بدون شعارات حبيبي بدون شعارات نبيتك بالعار وقبله ما بيتك وسطة خيامك بلا عيد ويضا العيدك وفاك وروعة اقدامك من هنا حجاك الاكبر من هنا تبدأ تحججي وياكِ ليل الغربة سناات السهرة ويتامك تحججي وياكِ ليل الغربة سناات ويتامك يا هل واجب معرض ذوب الكعبة في قلبه يا هلواجب فرض حبه ذوب الكعبة في قلبه يا مسعاها ويا معناها يا مسعاها ويا مناسك مناسك حتى كلك بارض الطط ارض الطط ايه مناسك ارض من حمومة من ايه الهومة الهومة زمزم زم يا اعذاب ح يا من الم بصبرك للجائر نهار يحب نهار من دم فمولا على صدرك يذبحونا و الهم يا بال مثل لنا في دمه يروي الشرعه في حرم يروي الشرعه في حرمه ظمال اكبر وما ضم اكتنا وما علموا بين مخيب ذلال من السماء صافي ظماكم اروى من زمزم ظماكم اروى من زمزم عطاش ودم قوم يجارع عطاش ودم قوم يجارع تروي العالمانهاره تروي مصارعكم منابعكم مصارعكم منا, مناسك مناسك مناسك حجك الاكبر في ارض الطفيا حبيبي حبيبي مناسك حجك من اهمومك من إيه؟ من اهمومك من من اهمومك من اهمومك وتوصل العاشر والاسم فصل تطوف على الميحن كلها وطواف الحارة على المقتل من خيامك كيف ال9 الى الحامك مايل هل من الخدر اي لا القتله ومن ساكله اي دم عقوب هذا في حج زينب يا كعبت هل تترمل تطوفي عليك ودمعتها تسيل وللله تتوسل عقوب هذا في حج زينب يا كعبتها اللي تترمل تطوفي عليك ودمعتها تسيل وللله تتوسل تسيني ولا الله تتوسل يليم قفع على ارمالك تقبل الله اعمالك يليم قفع على ارمالك تقبل الله اعمالك يا من دمك نقش اسمك يا من دمك نقش مناسك مناسك حجاك الاكبر في ارض الطف يا بول مناسك حجاك الانفر في ارض الطف يا بول انفر ما كل مستحب زمزم يا اعدقها غير الملم ذوق صبرك الجارق نهار يحبن نهار زمزم ضم اولادك على قدرك ياديب حونا يا سيد الهم ويضالم للنافع دمه يروي الشر عاب محرا يروي الشر عاب عظمى اكبر همسكينا همال ماتوا في المخيم سلالي من السيمة الصافي غماكم أروى من زمزم غماكم أروى من زمزم عطاشة ودمتم الجارة تروي العالم نهارة عطاشة ودمتم الجارة جرا ویل عالمنهار مصارعكم منابعكم مصارعكم منا مناسك مناسك حجك